فَوَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِمُقْتَاعِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثُورًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَغْرَمَةِ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة الأولين وقليل من الآخرين على صرر موطونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 انسان النؤل المكنمون جزاء بما كانوا كسان بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تذكر ما الا بالسلاما سلاما واصحاب النعيم وطنح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن مرحب أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وأصحاب وَوكانوا يبولون أَذا مثن وكّ تُ này là biết có tiếng mã mã cùng anh yêu học có البطون فمالئون منها البطون فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهين هذا نزلهم يوم نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسكوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَن أَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ عالم بل نحن محروم افر الماء الذي تشربون ااتم ان ظلمتم من المزمن ام نحن أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقومين فسبح باسم ربك العظيم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 mətnu no. قم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحنقم فلولا اذا بلغت الحنقم وانتم حين اذا تنظرون وانتم حين اذا وَنَحْنُ أَضْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ أصحابي يا